وإذا قرأ في سجوده أو قال سبحان ربي العظيم بين السجدتين مثلا قراءة القرآن في السجود منهي عنها والتسبيح في الجلوس بين السجدتين بقول سبحان ربي العظيم مخالف للسنة وفي هذه الحالة يسجد للسهو كما قال الشافعيه